أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا في ليلة مباركة إنا انه في ليله مباركه ان كنتم منذرين فيها يفرق كل امر حكيم فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا Inna kunna muslimin rhammatan min Rabbi, inna huwa al Sami al Alim, Rabbi al Samawati wa al Awd wa ma in kunta muqin. ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم نكشف رب نكشف عنا العذاب ربنا نكشف عنا العذاب إنها مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون ساتل كبر ا ان انتقم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم عباد الله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 فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون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 فما بكت عليهم السماء والأرض فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا غريبين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه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 إن هي إلا موتتنا الأولى إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تتبعوا والذين من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 Innä yöma alfaclimi qatuhm ajmägin. Innä yöma alfaclimi qatuhm ajmägin. Yöma layugni moulan ham moulan مؤلا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثير كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم اعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين Mutta pinafimaa, minne minä, Fijanetin, Aurun, Elbesuneminen, Sundusio, Ista Barokin, Mutakovili, Kesäli, Käväsä, Ua, Gene, Um, يدعون فيها بكل فاكهة آمين. يدعون فيها بكل فاكهة آمين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم. فظلم الرب.